وَيمَ الّذِرَ بَسَ شَديدَ مَِّدٌ وَيُبَ الشّرَ المُؤمنِنين الذيَّذينَ يَعملونَ الصَّالي خَات أََّ لَهُم أَجرَرًا حَسَنَاب مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَا وَيُذَرُّ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 لَن نَدْعُ وَمِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم سُلْطَانٌ بَيِّنٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّه فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم من رحمته وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ إِرْفَاقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ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 فَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالرّصِيدِ لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلّيتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَ مُلِتَّ مِنْهُم وَعبَال وَكَذَلِكَ بَعثنهُم لتَسَأَلُ بَينَهُم قَالَ طَائِلم مِنْهُ كَمْلَ بِسْتُمْ قالوا لَ بِثنَا يَومًَا أَوْ بَضَ يَم قَانُونُ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثُوا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 وَلَ تُفْنِحُ إِذًا أَبَدَا وَكَذَانِكَ عَثَرنَا عَلَنِم لِعَلَمُ أَنَّ وَعدَ اللَِّ حََّّ وَأَنَّ السَّتَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذ يَتَنَ زَونَ بَيْنَهُم أمرهم وقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وَيَقُونَ خَممسَةُ سَادِسُهُم كَلبُهُم رَجمَ بِ غَب وَيقُونَ سَبَاتُ وَثَامِلُهم كَللبُهُم قُرَّبّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِم ماَا يَعلَمُهُم إِلَّا قَل فَلَن تَعْرِفَ عَنْهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ كُن رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي وَقُلْ الْعَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا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 أَقَدْ وَتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 فَْ يَكْفُوب إِا تَدن لِوَّالِمِينَ نَارًا أَحَوقَ بِهِمْ سُرادِقُهَا وَإِ يستَغثُ يغذُ بِمَا إِكَلمُ 122. بئس الشراب وساءت مرتفقا 123. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَضِْب لَهُم مسَلَ الرجُ لَْن جَعَنَا لحَدنِ م ج نَّتَْنِ مِن عَنَابِ وَحَفَفناَاهُ مَا بَِخِي وَضْربِ لَهُم مَسَلَ الرجُ لَْنِ جَعلنَا لِحَدِهِ َنِ مِن نابِ وَقَفَفْناَاهُ مَا بَِخ وَجَعَناَا بَنَهُ مَا زَرع كِلتَجََّتَنِ آتَت أُكُلَهَا وَلَم تَظلِ مِنه شَيئ وَفَّرنَا خِلَ لَهُ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما بِذَا هَذِهِ أَبَدَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا الا لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ فَمَن يُقْفِهِ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله سَراني انا اقل منك ما لو ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صريدا زلقا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 وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ وَلَا يَتَوَلَّى لِلَّهِ الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أطرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياء وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير املا ويوم نسير الجبال يَوْمًا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمًا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فلم نغادر منهم أحدا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 كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ثولا كبيرا الا احصاها ووجد ما عملوا خرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه افَأَنْتَ تَخْذُهُ نَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَن أَشْهَدتُهُم خَلْقَ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فَدَعَوْهم فَلَمْ يَسْتَجيبوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا ونجد عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدالا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ يُجادلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن من ذُكِرَ بِ آياتِ رَبِّهِ فَأَرَضَ عَنهَا فَأَرَضًَاهَا وَرَسَمَا فََّمَةِ يَدَ إِن جَعلنَا على قُلُ بِم أَنْكَِّةً أَي أن يَفْطَهُ وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبوا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا اكْتَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لهم موعد لن وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَتَّ الدَّعَى عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 لا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فان قلقا حتى اذا لقي يا غلام من فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس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 فطلقم حتى اذا اتى يا اهل قريتي استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد في ها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 وَأََّ الغُناامُ فَكانَ أَبَوهُ مُؤمنِْن فَقَشين أي يُررهقَهُماَا قُغعَانَ وَكُفْرَ فأَرَدناَاأَ يُبدنهُماَا رَبّهُماَا فَأَرَدناَا أي يُبدِنَهُماَا رَبّهُماَا خَيرًَا مِنْه زكاة وأقرب رحما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 ما ان تعذب وانما تتخذ فيهم حسنا الا ان من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمًا لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اعْتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفر ذا كلمه ربي ولو جئنا بمثله مدد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ حَوْلَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا